فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتُكُمْ بَلْ أَنتُم بِآيَاتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا يَنَهُون بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُم يَأْتِينِي بِعَوْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ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 يبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهت لِذِي أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَوْشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَحْبُذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْح فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ رُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قال انه صرح ممرذ من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين